الصوتية الثالثة من كتاب الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث تنبيه بعض القطاعات العسكرية أشبه أن تكون بالقطاعات المدنية وذلك مثل الدفاع المدني ومكافحة المخدرات وما شابهها إذا كان العامل فيها ثابتاً لا يمكن نقله إلى الأقسام العسكرية ذات الأوصاف المكفرة وله أن لا يقبل بذلك وأنبه إلى أن هذا القيد مهم أي إذا كانت هذه الأقسام مستقلة والعامل فيها يختارها ويثبت فيها كما هو في بعض البلدان فهذه يختلف حكمها عن ما مضى فهي ليس فيها نفس الوصف المنطبق على البقية من نصرة وحماية وتثبيت ولكنها لا تخلو من المنكرات التالية وهي كثيرة لو لم يوجد إلا واحد لكفى في تحريمها وهي كالآتي واحد، التشبه بالكفار في اللباس اثنان، التشبه بأعداء الله في تعليمات الجند 3- التشبه بأعداء الله في لبس البرنيطة أربعة، التشبه بأعداء الله في تدريب الجنود خمسة، التشبه بأعداء الله في الإشارة بالأصابع عند السلام وكذلك الإشارة بالأكف ست، التشبه بأعداء الله بشد الوسط بما يشبه الزنار سبعة، المحكمة العسكرية وهذه المحاكم من المكفرات المخرجة من الملة وأقرأ إن شئت كتاب رسالة إلى عسكري ثمانية، تعليق الصور والتصوير نو، الخلطة الفاسدة عشرة، تحية العلم والتحية العسكرية إحدى. عشرة الطابور العسكري وضرب الطبول الموسيقي شبهات مثارة يثير الكثير من هؤلاء العسكر شبهات وأعظم الشبهات المثارة هي الأولى أن كفر الحكومة السعودية هو كفر دون كفر ولكشف هذه الشبهة عليك بكتاب الكواشف السابق ذكره 2- أن هؤلاء العسكر يقولون لا إله إلا الله 3- أنهم يصلون ويصومون 4- أن من كفر مسلما فقد كفر 5- العذر بالجهل 6- الإكراه 7- الاستضعاف، ثمانية، الرزق، نو المصلحة، وغير ذلك من الشبه وتلك الشبه مدحوظة مردودة وإليك هذا الحوار الذي دار بين أبي محمد المقدسي وأحد هؤلاء مع ذكر المراجع التي تضحض هذه الشبهات وهي متوافرة بحمد الله وإليك هذه المراجع التي أكتفي بذكرها لمن يريد الوصول للحق وكلها من الممنوعات في المكتبات والله المستعان 1- كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين 2- حوار بين عساكر الشرك وعساكر التوحيد 3- رسالة إلى عسكري 4- مسائل مهمة في بيان حال جيوش الأمة وغيرها الكثير وهي موجودة في سي دي طريق العزة رقم واحد فاحرص على اقتنائه وإن كنا سنرد على بعض تلك الشبهات فيقول أبو محمد في رسالة حوار بين عساكر الشرك وعساكر التوحيد لقيته في ممرات السجن فأشحت بوجهه عنه ومضيت إلى حاجتي ثم عدت فلقيته بالمكان نفسه فلما حاذيته قال، إيش؟ لا سلام ولا كلام، قلت، وهل بيننا سلام؟ قال، علشان طواغيتها؟ قلت، لا، لابد أن تكون دقيقا، نحن لا نقول عنكم أنتم طواغيت، لنكن واضحين، أنتم أعوان الطواغيت، أنتم جند الطواغيت، أنتم أنصار الطواغيت، قلت، قال، والله يا شيخ، إني بأحبك مهما عني، قلت، أما أنا؟ فأغشك إن قلت لك أني أحبك، لا والله لا أحبك، ما دمت تلبس هذا اللباس، وما دمت من حراس القانون الوضعي، لكن والله الذي لا إله إلا هو، إني أحب لك الخير، وأتمنى لك الهداية، قال، يا شيخ، والله أنا بصلي وبأقرأ القرآن، ورايح هليومين على العمرة، قلت، أما صلاتك وقراءتك للقرآن، وغير ذلك من العبادات، فلا تقبل من غير توحيد قال تعالى في سورة الفرقان عن أعمال المشركين وصلاتهم وصيامهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أليس طهارة الجسد من النجاسات والوضوء شرط لصحة الصلاة؟ قال نعم قلت فأعظم من هذا الشرط وقبله شرط التوحيد طهارة النفس من الشرك فالله لا يقبل صلاة ولا صياما ولا حج ولا عمرة بدون هذا الشرط لذلك فأنت ستذهب إلى العمرة حاملاً الشرك معك، وسترجع بماء زمزم والمساويك والطواقي والشرك أيضاً. تذهب وترجع به لأن العمرة والحج وغيرها من أعمال البر قد تسقط كثيراً من الذنوب إلا الشرك، فلا بد من الإقلاع عنه والبراءة من كل ما يعبد من دون الله قبل الصلاة والصيام والحج. قال: شرك يا شيخ، أنت شايفنا بنعبد غير الله ولا بنصلي لغيره، حرام عليك يا شيخ. تقول عنا مشركين. الرسول يقول من كفر مسلما فقد كفر قلت نعم أنت ربما لا تصلي لغير الله ولا تصوم لغير الله ولا تحج لغير الله لكنك تتلقى التشريع والأمر والنهي مطلقا من غير الله ولذلك فأنت عندما نجادلك بطاعة أسيادك بالمعصية تقول أنا عبد مأمور وقد قال تعالى في سورة يوسف أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فأنت تحرس وتحمي وتحفظ القانون الوضعي المضاد لشرع الله مع أن الله تعالى قد أمرك أن تكفر به وتجتنبه قال تعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله تعالى في سورة النساء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به والطاغوت عام يشمل الأوثان المعبودة من دون الله وكذلك كل من عبد من دون من شياطين الإنس والجن بأي نوع من أنواع العبادة وهو راض قال نحن لا نعبد أحدا غير الله قلت الطاعة بالتشريع عبادة قال الله تعالى عن أهل الكتاب في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وذلك لأنهم أطاعوهم في التشريع وقال تعالى في مسألة واحدة من مسائل التشريع وهي الذبح وذلك عندما كان المشركون يجادلون المسلمين في حكم الميتة، ويزعمون أنه لا فرق بينها وبين المذكاه، قال سبحانه في سورة الأنعام، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال لا أحد منا يقول أن الميتة كالمذبوحة، قلت نعم ربما، ولكن أنتم أو أسيادكم تقولون، إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ولذلك يبيح أسيادكم الربا كإباحة البيع والتجارة ويقيمون له المؤسسات والصروح الربوية الضخمة ويضعون له التشريعات المختلفة التي تبيحه وتحميه كما في قوانينكم التجارية أما قولك من كفر مسلما فقد كفر فهذا ليس بحديث وإنما الحديث من قال لأخيه المسلم يا كافر فإن كان كذلك وإلا حار عليه والفرق بين اللفظين أن الأول معناه أن المسلم لا يمكن أن يكفر أبداً وهذا غير صحيح فإن المسلم إذا نطق أو فعل أو اعتقد الكفر كفر ولذلك قال الله عن أناس كانوا مسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه في غزوة عظيمة للجهاد في سبيل الله قال عنهم عز وجل لما صدر منهم بعض الاستهزاء بحفظة القرآن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سورة التوبة وفي كتب الفقه تجد بابا مفردا اسمه باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه أما الحديث الصحيح فهو يبين أنه إن كان المسلم الموصوف بالكفر كذلك أي فيه الكفر فلا حرج على من كفره وإنما الحرج والخوف على من كفر مسلما لم يقع منه شرك أو كفر ونحن لا نكفر المسلمين وإنما نكفر المشركين من عبيد الطاغوت وجنده وأنصاره الذين يحرسون القانون الوضعي ولا يتبرؤون منه ويسجنون أنصار الشريعة والتوحيد ويحاربونهم لتوحيدهم قال طيب يا شيخ منطق إذا عديناكم ترفضوا أن يلمسكم الشرطي أو الضابط يعني نحن نجسين قلت قال الله في سورة التوبة إنما المشركون نجس ثم قال تطهيرا للبيت الحرام وحفظا لجنابه من رجس المشركين فقال بعدها فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمسلم الموحد أكرم على الله من الكعبة والذي أعتقده أن النجاسة هنا هي النجاسة المعنوية وليست الحسية خصوصا في حق من يدعي الإسلام ويؤدي بعض العبادات التي تستلزم الطهارة والوضوء فأنتم ربما كانت أجسادكم نظيفة فيما يظهر للناس ولكن نفوسكم ليست كذلك ما دامت متلطخة بالشرك غير متبرئة منه ونحن لا نرفض مبدأ لمسكم لنا أثناء العدد لأجل النجاسة أو الطهارة فأنتم عند التفتيش تلمسوننا لكننا نرفض ذلك ما استطعنا إليه سبيلا لأن أكثركم أهل كبر وتعجرف وقد رأيناكم تعدون السجناء بطرق استفزازية كالغنم والدواب ونحن نأبى أن نعطي الدنيا في ديننا ولو سكتنا عن ما ترونه الآن هينا فستطاولون علينا بأكثر منه كما هو الحال فإنكم تعدون كثيرا من النزلاء كما شاهدناه في سجون أخرى ضربا بالكيابل والخراطيم ونحن أصحاب دعوة عظيمة أعزنا الله بالتوحيد وإنما سجنا من أجله فلا نرضى الذلة وإن كنا في الأسر ونرفض أن تعامل كمن جاء هنا على هاتك عرض أخته أو غيرها قال ولكن أسلوبكم فض وغير جيد أما الجماعة الفلانية فهم أصحاب الأسلوب الجيد يصافحوننا ويبتسمون لنا ولذلك فهم الذين نخاف منهم أن يجندوا من يتأثر بهم وبأسلوبهم أما أنتم فتنفرون عن دعوتكم بأسلوبكم هذا وبعدم السلام علينا قلت اولا أنا ليس هدفي عندما أتعامل معك بهذه الطريقة أو أدعوك إلى التوحيد أن أجندك لي أو أنظمك في جماعة أو ما حزب ما كما هو ربما هدف الآخرين الذين تحدثني عنهم وإنما هدفي الأول أن أخرجك من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد وأدعوك أول ما أدعوك لا لأجندك لي أو لحزب معين بل أدعوك لتترك جيش الطاغوت والقانون الوضعي وتصير جنديا للتوحيد والشريعة والإسلام ومرادية بهذا الأسلوب أيضا أن أظهر هذا التوحيد العظيم الذي يتضمن البراءة من الشرك وأهله لعل الله أن يجعلني من الطائفة الظاهرة القائمة بدين الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله. فأنا أعاملك بهذه المعاملة، فلا أصافحك أو أسلم عليك لأعرفك بحكمك، ولا أظهر لك أنك على الكفر والشرك ما دمت تنصر القانون الوضعي وتخذل شرع الله. فأدعوك بذلك لترك ما أنت عليه من نصرة الشرك والمشركين لتنجو من نار وقودها الناس والحجارة بخلاف من يربت على كتفك ويداهنك ويصافحك ويبتسم في وجهك فيزين باطلك ويقرك على شركك أترى من من الفريقين أحرص على مصلحتك؟ والله إننا نحب لك الخير ونحن أحرص على البلد ومصلحتها بل على مصلحة حاكمك الذي تطيعه وتحرسه أكثر منك يا من تحرس قانونه ونظامه قال كيف؟ قلت إن مثلي ومثلك ومثل واقع هذا البلد وملكها كمثل قطار يستقله ملكك ونظامه ومن شايعه وآزره وينطلق فيهم على سكة بأقصى سرعة وهذه السكة تؤدي إلى هاوية سحيقة في قعر جهنم والعياذ بالله فأنا وأمثالي من دعاة التوحيد نقف في وجه هذا القطار ونحاول منعه بمن فيه من السقوط في تلك الهاوية ونحجزه عنها وننادي بهم ابتعدوا عن التشريع مع الله إياكم والشرك بالله اترك القانون الوضعي حرم الربا اجتنب والزنا دين بدين الحق وأنت وأمثالك من جنود الطاغوت والقانون ماذا تفعلون؟ قال نضع في القطار مزيدا من الوقود كي يفرمك ويدوسك أنت وأمثالك ممن يقفون في وجهه قلت نعم هذا واقعك تدفعونه دفعا ليفرمني ويعرض عن دعوتي ويتناسى تحذيراتي ومن ثم يهوي في قعر تلك الهاوية السحيقة إذن فأنا أحرص منك على مصلحة البلد ومصلحة أهله الحقيقية فأنا أبذل حياتي وعمري لأجل إنقاذك من الشرك والنار وأنتم تكافئوني وأمثالي من الدعاة على ذلك بالسجن والأذى والتعذيب تأتي بعد ذلك لتعطيني محاضرات في أسلوب الدعوة إلى الله فتب إلى الله ودع عنك نصرة الشرك والقانون الوضعي قبل أن تتكلم في الأسلوب وغيره من الفروع وإياك أن تموت على الحال التي أنت فيها فوالله إن حصل لك هذا فلن تفلح إذا أبدا انتهى الشبهة الأولى العذر بالجهل يقول البعض إن هؤلاء العسكر المباحث أو غيرهم جهال بحاجة إلى من يعلمهم ويدعوهم ويبين لهم فهم لا يعرفون أن طواغيت وأن طاعتهم لهم في التشريع عبادة وشرك وبناء على هذا فتوليهم لهم وحراستهم ونصرتهم وإلى آخره ليست كفرا وللرد على هذه الشبهة يقال لا خلاف في أهمية واستحباب دعوة هؤلاء العساكر وغيرهم وأن ذلك من أحسن الأعمال قال تعالى في سورة فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لكن كل مشرك بالله في العبادة قبل الدعوة وأثناءها وبعدها ما داموا غير ملتزمين بالتوحيد ولا كافرين بالطواغيت فهم مشركون والقول بأهمية دعوتهم لا يغيروا من حكمهم ولا يجعلهم موحدين أو يرفع مسمى الشرك عنهم فالله عز وجل يقول في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فقد سماهم الله بالمشركين قبل أن يسمعوا كلام ووصفهم بذلك مع أنهم لا يعلمون أي جهال وأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم بدعوتهم وإسماعهم وتبليغهم الدعوة لم يغير من ذلك الوصف شيئاً لا قبل الدعوة ولا أثناءها ولا بعدها مدام ملازمين للشرك غير ملتزمين للتوحيد وذلك لأن الشرك الأكبر المناقض للحانفية السمحه وهو صرف شيء من العبادة الظاهرة لغير الله عز وجل أمر لا يعذر فاعله بالجهل أصلاً فقد أقام الله عز وجل عليه حجته البالغة من أبواب شتى ذكر العلماء منها واحد الأدلة الكونية الظاهرة الدالة على وحدانية الله، حيث يستدل بربوبيته على وحدانيته سبحانه. فالذي خلق ورزق وصور ودبر هو وحده. الذي يجب أن يعبد ويشرع، ولا يجوز شرعا وعقلا أن يصرف شيء من ذلك لغيره سبحانه. ألا له الخلق والأمر. سورة الأعراف ومنها أخذه سبحانه الميثاق على بني آدم في ذلك حيث استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كذر. قالت تعالى في سورة الأعراف. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَادَهُمْ عَلَى أَنفُوسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا ذُرِيَّةً مِن بَعْدِهِمْ أفتهلكنا بما فعل المبطلون فلم يعذرهم الله تعالى بدعوى الغفلة والجهل وتقليد الآباء في الشرك الظاهر المستبين بعد أن أخذ ميثاقهم على أن لا يتخذوا ربا سواه ثلاثة ومنها فطرة الله التي فطر الناس عليها وغرسها في قلوب العباد على أن الخالق الرازق هو وحده المعبود المشرع كما في الحديث الذي يرويه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي رواية أخرى أو يشركانه وهي في صحيح مسلم وفي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم أيضاً إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم أربعة وإضافة إلى ذلك أرسل سبحانه الرسل جميعهم من أجل هذه الغاية العظيمة قال تعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لألن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فمن لم تصله رسالة نبي سمع بغيره إذ جميعهم وإن تنوعت شرائعهم إلا أن دعوتهم إلى تحقيق التوحيد وهدم الشرك والتنديد واحدة وقد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد صدق الله وحده، فبعث للناس كافة رسله وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أو ضح به المحجة وأقام به الحجة، وليس بعده ثم رسول. خمسة، وأنزل سبحانه الكتب جميعها تدعو إلى هذه الغاية العظيمة، وختمها بكتاب لا يغسله الماء لا يبلى ولا يبيد، فتكفل بحفظه إلى يوم القيامة، وعلق النذارة ببلوغه في كثير من أبواب الدين. فكيف بأعظم وأهم وأخطر باب من تلك الأبواب وهو التوحيد قال تعالى في سورة الأنعام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ثم عرف البينة والحجة سبحانه بقوله تعالى في سورة البينة رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فمن بلغه هذا القرآن العظيم فقد قامت عليه الحجة والنذارة خصوصاً في أوضح أبواب الدين الذي بعث كافة الرسل من أجله أما أن يراد بالحجة وقيامها أن يؤتى إلى كل واحد في مكانه فتقام عليه الحجة فهو ما أنكره الله تعالى في قوله تعالى عن المشركين في سورة المدثر فما لهم عن التذكرة معرضين؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل إمرياء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ومعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن شأنه في دعوة الطوائف الممتنعة أنه كان يراسل رؤوس تلك الطوائف دون آحاد رعيتهم ولم يكن يشترط أو يأمر رسله وأمراء بوجوب تتبع آحاد الناس لإقامة الحجة عليهم خصوصاً في المحاربين وأن الحال عند العلماء بعد انتشار الإسلام وفشوه في أرجاء المعمورة ليس كالحال في فجر الدعوة وأول الإسلام أو مع حديث العهد بالإسلام وهؤلاء الطواغيت وأنصارهم من عساكر القانون يقتفون آثار من قبلهم من المشركين في الإعراض عن القرآن المتضمن للتوحيد وإهماله وينفرون من سماع الحق كنفور وفرار الحمر الوحشية من الأسد فهم مشركون جهال بجهل اكتسبوه بإعراضهم عن التذكرة المحفوظة والحجة القائمة بين أيديهم لا لجهل سببه عدم بلوغ الرسالة أو لجهل سببه العته أو الجنون أو الصغر أو نحو ذلك من موانع الأهلية أضف إلى ذلك أنهم محاربون ممتنعون عن شرائع الإسلام بشوك ومعلوم أن المحارب لا تجب إقامة الحجة عليه ولذلك فرق العلماء في هذا الباب بين من كان قتاله قتال دفع وبين من كان قتاله قتال طلب ثم يأتي أولئك المجادلون عن هؤلاء المحاربين لدين الله وأوليائه ليرقعوا باطلهم فيزعمون أن الحجة غير مقامة عليهم ولازم هذا مع ما فيه من جهل مناقض ومعارض لقوله تعالى في سورة الأنعام قل فلله الحجة البالغة وقد علمت أنها مقامة في أصل التوحيد من وجوه وأبواب شتى ولذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله عن أبيه إن أبي وأباك في النار رواه مسلم مع أنهم من القوم الذين قال الله فيهم في سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وما ذلك إلا لأن أصل التوحيد والتحذير من الشرك الأكبر وعبادة غير الله تعالى قد أقام الله عليها الحجة البالغة كما تقدم من أبواب شتى وأرسل بها الرسل أجمعين ومع هذا يأتي بعض من لا يعرفون من الدين إلا الاسم ولا من معالمه إلا الرسم يطالبون بإقامة الحجة في باب الشرك الواضح المستبين والتوحيد الذي هو أحق حقوق الله على العبيد والذي بعث من أجله جميع الرسل وأنزلت له كافة الكتب وتواترت عليه الحجج وربما أقاموا على ذلك شبها بآيات يضعونها في غير موضعها كقوله تعالى في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يريدون أنه لا تكفير إلا بعد إقامة الحجة في كل باب، حتى في الشرك الأكبر الواضح المستبين، وليس في هذه الآية وجه دلالة على قولهم الفاسد هذا. فالله جل ذكره لم يقل: وما كنا منكفين حتى نبعث رسولا وإنما قال معذبين. والمقصود بذلك عذاب الاستئصال الدنيوي، وهي كقوله تعالى في سورة القصص: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها. رسولا يتلو عليهم آياتنا أو العذاب الأخروي كما قال تعالى في سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى أما التكفير خصوصاً في الشرك الأكبر وعبادة غير الله فليس هو المراد بذلك إذ الكافر إما أن يكون كافراً معانداً كالمغضوب عليهم عرفوا الحق وكفروا به أو يكون كافراً جاهلاً معرضاً أو مضللاً كالظلين الذي لبس عليهم علماؤهم وليس كل كافر يكون كفره عن علم وجحود للحق بل أكثر الكفار جهال ضلال وإنما أوردهم النار كفرهم بتقليد ساداتهم وكبرائهم وآبائهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وباب الشرك الأكبر الصريح قد أقام الله عليه حججه البالغة فلا يعذر الجاهل فيه لأن جهله والحالة كذلك إنما يكون اعراضا عن الدين وعن تعلم أهم ما خلق من أجله وليس جهلا من لم تقم عليه الحجة وفي قصة زيد بن عمر بن نفيل عبرة فقد حقق التوحيد دون أن يبعث رسول خاص بزمانه وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فقد كان من القوم الذين قال الله تعالى فيهم في سورة السجدة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ومع ذلك فقد كان زيد حنيفا على ملة سيدنا إبراهيم اهتدى إلى التوحيد بفطرته فكان يبرأ من طواغيت قومه ويجتنب عبادتها ونصرتها وكان ذلك كافيا لنجاته فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة وحده ورآه صلى الله عليه وسلم وقد قدمت له شفرة مذبوحة على نصبهم فأبى أن يأكلها وقال إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم وكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشات خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله إنكاراً لذلك وإعظاماً له رواه البخاري فتأمل كيف أن التوحيد مزروع في الفطرة وأن الشرك هو الطارئ الذي اخترعه الناس وانحرفوا إليه فهذا رجل لم يأته نبي خاص بزمانه ومع هذا عرف التوحيد وحققه فنجا وعذر بتفاصيل الشريعة والعبادات التي لا تعرف إلا عن طريق الحجة الرسالية فقد كان يقول كما في رواية ابن إسحاق اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به ولكني لا أعلمه ثم يسجد على الأرض براحته فعذر بترك الصلاة والصيام ونحوه من الشرائع التي لا تعرف إلا عن طريق الرسل بينما لم يعذر أهل زمانه ومنهم والدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يحققوا التوحيد ويبرأوا من الشرك والكفر والتنديد مع أنهم لم يأتهم نذير كما أخبر تعالى فتدبر هذا المعنى جيدا واعلم أن هذا الباب باب العذر بالجهل قد تكلم فيه العلماء وخاض فيه المتأخرون ولا يفهمه حق الفهم إلا من أحاط به من جوانبه أما من أخذ منه بنص واحد وبنى عليه المسائل الكبار فقد جانب الصواب وأبعد النجعة واعلم بعد هذا كله أن كفر هؤلاء الطواغيت وأنصارهم اليوم ليس هو من الجهل بمعنى عدم بلوغ الحجة الرسالية فقد بعث خاتم الرسل وليس بعده ثم رسول وكتاب الله الذي علقت به النظارة محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو بين أيديهم ولكن أكثر الناس استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فهم معرضون عن طلب الحق وعن اتباعه فكفرهم كفر إعراض وليس بسبب عدم بلوغ الحجة الرسالية ثم اعلم أن الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كانوا يجهلون أن الطاعة في التشريع عبادة وشرك كما في حديث عودي ابن حاتم الصحيح بمجموع طرقه وفيه قوله ما عبدوهم؟ فما كانوا يعرفون أن الطاعة في التحليل والتحريم والتشريع عبادة ومع هذا كفروا بصرف ذلك لغير الله وصاروا به متخذين أربابا من دون الله ولم يعذروا بهذا الجهل لأن الأمر مناف للفطرة التي فطر الله الناس عليها فالذي خلق ورزق وصور وبرأ هو الذي لا يجوز أن يشرع ويأمر ويحكم أحد سواه وقد بعث الله كافة رسله وأنزل جميع كتبه لأجل توحيد الله بالعبادة وإفراده بالحكم والتشريع واجتناب عبادة من سواه ثم الأمر بعد ذلك في زماننا أوضح من ذلك فهذا الضابط أو ذلك الشرطي وذلك المخابرات أو الأمن الوقائي إذا ما سألته عن دينه زعم أنه الإسلام وأن كتابه القرآن وأنه يتلوه آناء الليل وأطراف النهار زيادة في إقامة الحجة ثم هو مع ذلك يخذل الإسلام والقرآن ويحاكم ويسجن ويتجسس على من يسعى لتحكيمه ونصرته ويحارب كل من يدعو إلى التوحيد والبراءة من الشرك والتنديد أعداء التوحيد وينصر في المقابل شرع الطاغوت وقانونه الوضعي ودستوره الشركي الذي ألغى أحكام الشرع ويظاهر من منأ ويتولاهم ويعينهم على أهل الحق فهل مناقضة هذا لدين الله تخفى على من زعم الإسلام؟ وهل هي من الغمضات والمشكلات الملتبسات حتى يقال لم تقم عليهم الحجة؟ إن الأمر والله أوضح من الشمس في رابعة النهار فهنا صفان وفريقان يختصمون صف شرك وصف توحيد صف القانون الوضعي وصف الشريعة المطهرة وهؤلاء القوم يختارون بمحض إرادتهم وبكامل عقلهم واختيارهم صف الطاغوت إما حبا له أو استحبابا للحياة الدنيا الراتب والتقاعد ونحوه على الآخرة يقاتلون في سبيله وينصرونه ويحاربون من ناوأه أو اجتنبه من أهل صف التوحيد قال تعالى في سورة النساء الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ولذلك سيقول هؤلاء الجند يوم القيامة عندما يعاينون فوز أهل التوحيد وهزيمة وهلاك أهل الشرك والتنديد وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة سورة الأحزاب فتأمل قولهم فأضلون السبيل هل عذروا به؟ وقال تعالى عن كثير من الكفار بأنهم كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء وكل ذلك لم ينفعهم لأنهم نقضوا أمرا بينا ظاهرا أقام الله عليه حجته البالغة وأرسل من أجله جميع رسله ولو كان خطأهم وانحرافهم حصل في أمر غامض ملتبس وكان عندهم أصل الإسلام لكان حالهم فيه على غير هذا وتدليلا على ذلك حديث الرجل الذي جاء الخبر بأنه لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد فأوصى أولاده عند موته أن يحرقوه ثم يذر رماده في البحر وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فلما ما تبعثه الله وقال له لما فعلت هذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر له وأصله في البخاري وزياده لم يعمل إلا التوحيد مروية بإسناد صحيح عند أحمد وفيه دلالة على العذر بالجهل في باب الأسماء والصفات لأن ذلك لا يعرف إلا عن طريق الرسل فهذا الرجل جهل سعة قدرة الله عز وجل وظن أن وصيته لأولاده ستنجيه من عذاب الله فغفر له ذلك الجهل بخلاف التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي نصب الله له الأدلة العقلية والكونية وأقام عليه حجج الميثاق والفطرة وأكملها بالحجة الرسالية لإلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والكلام في هذا الباب يطول وقد فصل فيه أهل العلم وفي هذا القدر في هذا المحل كفاية لمن أراد الهداية الشبهة الثانية الإكراه والاستضعاف والرزق يقول الكثير من هؤلاء إنهم مكرهون على العمل وليس لديهم بديل إذا تركوا عملهم هذا ويقول البعض إن كثيراً من هؤلاء العساكر لا يحبون الطاغوت بل منهم من يكفر به يبرأ من قانونه الوضعي وهم في قلوبهم يبغضون الطاغوت لكنهم يعتذرون بالرزق والراتب وأنه لم يبقى لبعضهم إلا سنوات قليلة على التقاعد وللرد على هؤلاء المتعذرين بالإكراه نسأل سؤالاً واحداً وهو هل الذي يذهب مختارا بنفسه لطلب هذه الوظيفة ويوافق على شروطها وبنودها ثم يستمر فيها عشرات السنوات وهو يذهب كل صباح ويعود في الظهر ويأخذ الرواتب والبدلات والأوسمة والنياشين والرتبة تل والرتبة يسمى في دين الله مكرها حشية سفلية عندما تنتهي سأخبرك دليل الإكراه قوله تعالى في سورة النحل الآية 106 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقد ذكر العلماء شروطا لصحة تحقق مانع الإكراه منها الأولى أن يكون المكره بكسر الراء قادرا على إيقاع ما يهدد به والمكره عاجزا عن الدفع ولو بالفرار اثنان أن يغلب على ظن المكره إنه إذا امتنع أوقع به ما يهدد به ثلاثة أن لا يظهر على المكره ما يدل على تماديه بأن يعمل أو يتكلم زيادة على ما يمكن أن يزول به عنه البلاء أربعة واشترطوا فيما يهدد به في الإكراه على كلمة الكفر أن يكون مما لا طاقة للمرء به ومثلوا بالإلامات الشديدة وتقطيع الأعضاء والتحريق بالنار والقتل وأمثال ذلك وذلك لأن الذي نزلت بسببه آيات إعذار المكره وهو عمار لم يقل ما قال إلا بعد أن قتل والديه وكسرت ضلوعه وعذب في الله عذابا شديدا 5- واشترطوا أن يظهر إسلامه متازال عنه الإكراه فإن أظهره فهو باق على إسلامه وإن أظهر الكفر حكم أنه كفر من حين نطق به ومع هذا فيجدر التنبيه إلى أن العلماء قد نصوا على أن من قامت عليه بينة أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوسا عند الكفار مقيدا عندهم في حالة خوف لم يحكم بردته لأنه في مظنة الإكراه ما دام في سلطانهم مقيدا أو محبوسا ويقدرون على إنفاذ ما يريدون به وإن شهد عليه أنه كان آمنا حال نطقه بها حكم بردته ومن المهم هنا التنبيه إلى أن الإكراه الذي يتحدث عنه العلماء هو النطق بكلمة الكفر أو فعله ثم العودة إلى إظهار الإسلام كما تقدم أما الإكراه على الإقامة على الكفر والبقاء عليه فهذا لم يعتبروه ولم يجيزوه وفرقوا بينه وبين ما يعذرون به في أبواب الإكراه انتهى من كتاب الرسالة الثلاثينية واحد وستون إلى اثنان وستين انتهت الحاشية السفلية وأما الذين يقولون نحن لا نحبهم ونكرههم ونذمهم ونبرأ إلى الله منهم وغير ذلك من الشبه السابق الخ، فنقول لهم أن نقول إن الفرق بين أهل السنة وغيرهم من أهل الزيغ والضلال أن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وليس هو فقط اعتقاد بالقلب باطنا فالكفر بالطاغوت لا بد أن يكون ظاهرا وباطنا ولذلك كنا مطالبين في شريعتنا بالأخذ بالظاهر وعدم البحث عن الغيب الذي القلوب والذي لا يعلمه إلا الله فالمنافق إذا أبطن الكفر وبغض الشريعة لكنه أظهر لنا الإيمان بالله والكفر بالطاغوت والتزام شعائر الإسلام الظاهرة ولو كان ذلك عنده خوفاً من سلطان الإسلام فإننا مطالبون بمعاملته بالظاهر ولا دخل لنا بباطنه ولذلك فإنه يحسب على المسلمين ويعصم دمه وماله وحسابه في الآخرة على الله حيث قال تعالى في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعكس بالعكس فكذلك من زعم أنه مؤمن بالله في باطنه كافر بالطاغوت في قلبه وكان ظاهره مخالفا مناقضا لزعمه بأن صار من عساكر الشرك وأنصار الطاغوت يكثر سوادهم وينصر ويحرس قانونهم الطاغوت الذي أمره الله أن يكفر به ويتولاهم ويظاهرهم على المسلمين فإننا نأخذه ونحكم عليه بظاهره هذا لأننا كما في الحديث لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس ولا عن صدورهم ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال أن سريرته حسنة، وفي حديث البخاري أيضاً في قصة الجيش الذي يغز الكعبة، فيخصف الله بأوله وآخره، مع أن فيهم من ليس منهم، والمجبور ونحوهم، ففي ذلك دلالة واضحة على هذا الأمر لأن أم المؤمنين حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم هؤلاء الذين خرجوا مكثرين لسواد ذلك الجيش وليس بنيتهم قتال المؤمنين قال يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون على نياتهم يوم القيامة وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو يتكلم عن جيش عبيد الياسق الدستور التتري وفيهم من كان يصلي ويزعم الإكراه ونحوه قال فالله تعالى قد أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حروماته المكره فيهم، وغير المكره، مع قدرته على التمييز بينهم، مع أنه يبعثهم على نياتهم، فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره، وهم لا يعلمون ذلك؟ أقول، وأنا لنا ذلك؟ وكيف؟ وهل لنا إلا أحكام الظاهر؟ فهذا صف خرج محاربا لأهل الإسلام مكثرا لسواد أهل الشرك والأوثان، فحكم من كان فيه، وأظهر توليه ونصرته في الدنيا حكمهم، وليس لنا نحن بأحكام الآخرة الآن ويدل على ذلك معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس حين أسر في صف الكفار ببدر فزعم أنه مسلم وأنه خرج مكرها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سريرتك فإلى الله وأم ظاهرك فلنا رواه الإمام أحمد وفيه راو لم يسم لكن أصل القصة في صحيح البخاري وفيها أمره صلى الله عليه وسلم له أن يفدي نفسه كالمشركين فعامله معاملة الصف الذي خرج مكثرا لسواده وهذا هو ما نفعله تماما مع عساكر الشرك وأنصار القانون فلا يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أتقان وأخوفنا الله وأورعنا في التكفير والحكم على الناس وفي غير ذلك ومن تأمل حال هؤلاء القوم لم يجدهم مكرهين بحال بل هم أعمالهم ووظائفهم التي يفخرون بها ويتقضون عليها الرتب والرواتب والأجور وأي إكراه هذا الذي يدفع لصاحبه أجرا وينال عليه الامتيازات ويمكث فيه العشرة والعشرين سنة نصيراً للشرك بزعمهم مكرها؟ فإن تعذروا بالاستضعاف فقد تعذر به قوم من قبلهم فما قبل منهم وهم قوم أسلموا بمكة ولم يفارقوا صف المشركين إلى صف أهل التوحيد فلما كان يوم بدر أخرجهم المشركون في مقدمة الصفوف وتأمل كيف أنهم لم يخرجوا معهم متطوعين ولا دخلوا جيشهم راغبين يأخذون على ذلك الرتب والرواتب كحال هؤلاء ومع ذلك أنزل الله تعالى فيهم قرآنا يبين أنهم ليسوا بمعذورين في ذلك ولا هم بمستضعفين فقال سبحانه في سورة النساء الآية 79 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم أي في أي صف كنتم أفي صف التوحيد والشريعة أم في صف الشرك والتنديد والدستور الوضعي والقانون الكفري والجواب الواضح الصحيح أن يقولوا كنا في صف المشركين ولكنهم لم عاينوا هلاك أهل هذا الصف حد عن هذا الجواب إلى التعذر بالاستضعاف ظنين أن هذا ينفعهم في البراءة من الشرك والمشركين فتأمل كيف يحاولون التبرؤ من صف الطاغوت وجيشه الذي هلكوا فيه منذ اللحظة الأولى من لحظات الدار الآخرة لأن هذا أهم أمر فرطوا فيه وأهملوه وهو الأمر الذي أوردهم المهالك ولكن هل ينفعهم ذلك وقد ماتوا في صفه ولم يفارقوه ويبرؤوا منه في الدنيا؟ فتأمل كيف يجيبون على سؤال الملائكة فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، تلك حجتهم التي توارثوها عبر جيوش الكفر، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، الذاريات، وهكذا يجيبوننا دوما حين ندعوهم إلى التوحيد والبراءة من الشرك والتندد، وهكذا يجادل عنهم المجادلون حين نبين حكمهم في دين الله ومقامهم من التوحيد، يقولون كنا مستضعفين في الأرض الراتب والبيت والرزق فهل يقبل منهم مثل هذا؟ تأمل جواب الملائكة لهم وحذار من هذا الموقف وأصحابه قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا النساء سبعة وتسعون ألم تكن أبواب الرزق واسعة فتهجروا ذلك الصف الشركية إلى غيره؟ ومن يرزق النمل والنحل والطير وسائر الدواب والمشركين والكفار هل تراه يعجز عن أن يرزق المتقين والأبرار الذين يتطهرون من صف الشرك ويفارقونه محبة ونصرة للتوحيد وأهله تعالى الله علوا كبيرا عما يصفون وتأمل تهديد ووعيده لهم بقوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا مع أنهم لم يخرجوا في ذلك الجيش متطوعين ولا مختارين لكنهم قصروا في الهجرة في بادئ الأمر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 فلم يعذر الله سبحانه وتعالى بعذر الاستضعاف إلا من لا يستطيع حيلة في الخروج والفرار إلى الله من صف الكفار كأن يكون جريحا أو عاجزا أو مقيدا أو مأسورا أو لا يهتدي طريقة وسبيل الهجرة الفرار إلى الصف المسلم كأن يكون امرأة أو صبيا أو شيخا أو ضعيفا ثم رغب الله تعالى بالهجرة والفرار من هذه الصفوف المشركة ووعد أهلها بالرزق الوفير الواسع فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وذلك ليقطع كل حجج القوم الواهية فقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة النساء مئة كما قال في مقام آخر من مقامات دعوته عباده المؤمنين إلى البراءة من الشرك وأهله أإن خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم التوبة ثمانية وعشرون